بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اكثر لنا ولشيخنا وللمسلمين الحديث الخامس والعشرون عن ابي ذر رضي الله عنه ايضا ان اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بالفضول اموالهم او اذ او اليس قد جاء الله لكم ما تصدقون ان بكل تسبيحه صدقه وكل تكبيره صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وامر بمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه وفي بذل احد يكون صدقه قالوا يا يا رسول الله ان ياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال رايتم لو ودها في حرام كان عليه وزر فكذلك اذا ودها في الحلال كان له اجر رواه مسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحبيب الشمير تظمّن مشاربه الله من قيده يهب آل المطير الضبيب أي يهب آل الموال المطير الضبيبه قاله يسنونك من يسنونك من وحيد تتضمنه في دوره في برامج ايضا يذاع على الالعاب والادابه في الدول ويحدث بشكل الى جميع العالم كان صدر الى خطه الجو وتجنب التكبير وايضا لإنسان آلاء وإعجابهم وإحجاب ناشي من القرآن هذا الفتح وذلك أجد من هذا الفتح ومن أحيث التطبق وهذه المشائل التي وراك يقول المغربي يقول بار الله يديها في الله دارته والالف بجراءه لم تتفقدوا انا الطالب الدراسي هذا قال الجذور على الكيون يقول يشال يكملكم لقد هذا يظنكم في طلع اولا لما حتى نتدرج بالدرايه قال شيء داون اللي بيتم الماليه فينا الى ان يسبح الله سلاما فيراضي بيراثيه صلاه ما يستفيدوا فيه كل دراجي ويحطوا في الدراجه يا بيقولوا تمام الفكره الى ان الله në mënyrë të mirë në pabriqë dhe alo më drejtë. Sagardosh të njëjtë në një vend të larë të them. Po ka të ndodhë nga për të. Po ndodhë drejtë në një mënyrë të çara. Po ndodhë të ngjitet në të. Po ndodhë të ngjitet në të. Po kërkojnë të ngjitet në të. Po kërkojnë të ngjitet në të. Po kërkojnë të ngjitet në të. وعجباتهم إلى كل خلق كما تشيرون رضي أحمد السام ويحضر بعضهم الأول حتى إن أجري بالمساعدة الأولين ولهذا يكتر بنا عادت المفتراء هذا مجموعة الأولى مشاركتهم للعظمية للثلاث والثيان وقالوا الأولياء تميلة لعظم المتحدة للتنمية للعظمانين لذلك أرشت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع أنه لا كأنا عن المقتدفات لا بد أن يرغب على الإسلام بها كالتصوير والتأميد والتطريق ألا بالمغراء والله يعاني بيونك لا ترغب عن الأغنية كل شيء وعلي الله كعلى النبي صلى الله عليه وسلم فالذلك يشتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الو سنه انا انا بتكلم باللغه العربيه بقى دهي كتاب المائي انا ويسعدني يا حبيبي ايوه الفوز صحابه بلاد الاسلام المسلمين بنقولوا جيبوا التقايات وانا يوم ومن السابق لا تتكفي في التسريح والتدليل وإن كانت أبلغ ذلك فتتكون السابق بالتدليل والتدليل والتدليل فتكون بالأمر بالمعرفة أنه يعني نيسا كان ذلك الحز على تدليل والتدليل والتدليل والتدليل أن ذلك سابق من الإجتماع المسجد أننا نحجر بإستاني شيء من المنفاعات لعجل المتدرسي عليه وإنه يفكر من المنفاعات الإثمارات المعارضة صالت الحفظ على الأمر بس وعني مصدقت من الإنسان هذا المبسميه على غيره شابتنا أنك ضاء له i po ndaiu er ani e qe salha me qe saga te nemi alla nafsi ala alidi shaqra amra alati al inatalein alqadi qamul ibra alqilal qamul marid alal alqan شباها في دين الأجري من مرتفع صغوة وفن حلال لأشير الدين لفنزلات حلال وأيضا عزيزي من الدنيا كله ما يتنم أعايت اللي يبعى عبد الهنامن حتى نعمل ويزر وكذلك لا يبعى عبد الهنامن حتى نعمل ويزر كله ما أعلم Së në allahë, së në allahë, seyyidin, në allahë. Ve ala, ala më bërëtë. Së në allahë.